قالوا اونه بين اخلاج ادعو لنا ربك بمدعش خدي خبك يبين لنا ما لونها بلا بمدير بك تنكوني رنج و تشرنج بيرشا يوزرى قال موسى غتاون انه يقول هنديك خديا يدبيجت إنها بقرة بقره هنديك جيلك صفراء يوزرى فاقع لونها وزارة يا دجوارة زارة كزارة كسر الناظرين كيف وان كسطينت او كسي السحكان هندي هنت يا خشكوكا و هندي هنت يا تزايا بنقلي جاركا دي زفرين بسياركا دي بطر السرخوش